ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة, حبة أنبتت سبا سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معوف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه واقل فتركه صلا لا يقدرون عناشهم مما كسبوا والله لا يهدل مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ تَطَلَّوْا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ جَنَّةٌ فأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فا كذلك يبين الله لكم الآسين مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمْنَمُوا الْقَبِيحَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا آنَ تَغْمَضُهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ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 وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ليس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي من يشاء فَاتَّقُوا اللَّهَ خَيْرًا لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ يحسنون ضبا في الأرض يحسبهم الجائن أغنياء من التعقف تعرفهم بزيماهم لا يسألون لهم بالليل والنهار سرًا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين يأكلون بما لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخلطه الشيطان من المسجد ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الذبى وأحل الله البيع وحرم الذبى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثير